قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّفِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْتِمِينَ قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَقَاطِئِينَ قال لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَغْسِط بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ولمّا فضلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم